زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى في شهرنا هذا وفي هذا البيت من بيوته نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأن يتقبل منا عملنا ويضاعف أجرنا ويجزل مثوبتنا ويجعل الجنة مثوانا إنه هو الغفور الرحيم وكان حديثنا في السلسلة الماضية أي الإخوة ولا يزال في هذه السنة أيضا عن حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم الذي أوجب الله علينا طاعته والاختداء بهديه واتباع سنته وأن نقدم محبته على محبة الأولاد والأزواج والآباء والعشيرة والتجارة والأموال والمساكن كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأحسن الناس أدبا في هذه السلسلة سنتعرض بمشيئه الله تعالى للكلام عن شيء من احواله الأحوال النبوية الشريفة يعني ماذا كان عليه الصلاة والسلام في محبته؟ في بغضه في سروره في غضبه في رضاه ماذا كان عليه الصلاة والسلام في حزنه في ضحكه في بكائه في سكوته في كلامه وغير ذلك من المواقف والأحوال النبويه وكل مريء في هذه الحياة له محبوبات من الإخوان والاعمال بل حتى الألبسة والأطعمة والامكنه فنريد ان نتعرف في هذه الليلة على محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا الرعيل الأول ماذا كان يحب عليه الصلاه والسلام فلنتحدث قليلاً عن ماذا كان يحب من الأشخاص كان أحب الناس إليه رفيق في الهجرة وأنيس في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم وهو الصديق رضي الله عنه كان هذا جليا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل يقول عمر فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك ما هو سبب السؤال سبب السؤال ايها الإخوة أن هذا الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أبو بكر وعمر في الجيش ولكن من هو القائد عمرو بن العاص فظن عمر أنه مقدم عنده على الشيخين فسأله عن ذلك وجاء في رواية البيهقي قال عمر فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم ابو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده فأتيت حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا رواه البخاري جواز تأمير المفضول على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الولاية كان يكون أعلم بقيادة الجيش أو أمهر في القتال لكن قد يكون غير أعلم وأفقه أعبد وأزهد لكن لا يمنع أن يكون قائد الجيش ليس هو أفضل الجيش لكن لسبب جرت توليته فوضح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أن أحب الناس إليه من النساء عائشة ومن الرجال أبوها وذلك لسابقته في الإسلام ونصحه لله ورسوله وبذله المال والنفس في رضا الله سبحانه وتعالى وهذا لا شك يدل على منزلة الصديق الخاصة تفطن لعبارة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قال فيه إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله هذا العبد هناك عبد من العباد خيره الله بين البقاء في الدنيا والرحيم فاختار الرحيم فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى وبكى بكاء كثيرا فقال الناس فديناك بآبائنا وأمهاتنا فقلت في نفسي يقول أبو سعيد ما يبكي هذا الشيخ أن يكون الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد هو العبد المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب ابي بكر وفي رواية لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رواه البخاري طيب قول إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر أمن الناس في العطاء والبذل أبذل الناس لنفسه وماله ليس من المنة التي فيها الأذية ولكن أبذل الناس ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته يعني حب الله لم يبقى في قلبي موضعا لغيره ولذلك بقي لأبي بكر الأخوة والمودة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن أخي وصاحبي كما جاء في رواية البخاري فهذه المحبة الكاملة الخلا الخالصه لله تعالى مرتبة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل المشاركة والمزاحمة فماذا بقي للصديق بقي المودة والأخوة في الله ولا المحبة العليا لله ما فيها شريك ولا تقبل المزاحمة طيب ماذا بالنسبه لا تبقين في المسجد خوخه إلا خوخه أبي بكر ما هي الخوخة؟ الباب الصغير بين البيتين أو بين الدارين لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد وهذا في إشارة إلى خلافته من بعده طيب ما هي الخوخة هذه؟ أين تكون؟ كانت بعض دور الصحابة ملاصقة للمسجد من الجدار من, من الخلف ملاصقه فكان الواحد منهم بين بيته وبين مسجد باب يفتح الباب يصير في المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد بهذه المثابة الناس من من البيت للمسجد كانت هذه له هو عليه الصلاة والسلام بصفة الإمام بيته والمسجد باب واحد إذا خرج من بيته دخل المسجد تلقائيا يعني ما في بابين ما هو يخرج ثم يدخل يخرج من بيته ثم يدخل المسجد لا خروجه من بيته هو دخوله للمسجد وخروجه من المسجد من هذا الباب هو دخول لبيته ما أبقى خوخة إلا تسد بين بيوت الناس الملاصقة المسجد المسجد إلا خوخة أبي بكر معناها أبو بكر له ميزة ومعناها أن هذا إشارة لشيء بعد ذلك وذكر عمر بن شبه في اخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أذن له عليه الصلاه والسلام في إبقاء الخوخ منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها باع هذه الدار فاشترتها منه حفصة بنت عمر بأربعة آلاف درهم فلم تزل بيدها حتى أراد عثمان توسيع المسجد في خلافته فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد فامتنعت وقالت كيف بطريقي إلى المسجد قالوا نعطيك دارا أوسع منها ونجعل لك طريقا مثلها فسلمت ورضيت بعد الصديق من الذي يتلو في الدرجة والمحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقد بلغت محبة هذين الرجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام أن جعلهما بمنزلة السمع والبصر فعن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ابا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر هذان السمع والبصر راءه التلميذ وهو حديث صحيح يعني أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اليه قالت أبو بكر قال ثم من؟ قالت ثم عمر قلت ثم من؟ قالت ثم ها من؟ في هذا الحديث تحديدا قلت من كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت ثم من؟ قالت ثم عمر قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيده بن الجراح قلت ثم من فسكتت رواه الترمذي وابن ماجه والصحاح والالباني لكل امه امين وامين هذه الأمة ابو عبيده لكن ابو عبيده رضي الله عنه مات مبكرا مات مبكرا يعني في خلافه عمر فما كان في مناقشات الخلافه لانه مات مبكرا ولا هو الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران وأخذ جزية أهل نجران لأبعثن إليكم رجلا امينا حق أمين فكل الصحابة تشوفوا فإذا به يختار من أبا عبيده وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع عمر على سريره يعني الجنازة لما ماتوا طعن فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع يعني للدفن وأنا فيهم يقول ابن عباس فلم يرعني الا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك ويم الله ان كنت لأظن أن ان يجعلك الله مع صاحبيك يعني نبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر لاني كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وابو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو لا أن يجعلك الله معهما يقول عباس فالتفت فإذا هو من ها من هو المتكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي هذا رد على فرية الذين يقولون إن علي كان يكره عمر ويروجون لذلك في فضائياتهم المنحلة في العقيدة فإذا علي كان يحب عمر وكان يعني يقول ما في شخص أحب ان القى الله بصحيفته يعني بأعماله بعد عمر مثل عمر حديث طبعا رواه البخاري ومسلم وعن محمد بن سرين قال ما أظن رجلا ينتقص ابا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي لأن الذي لا يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ووزيري محمد صلى الله عليه وسلم والسمع والبصر فهل هو يحبه عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام يحب عثمان أيضا وقد قال عمر قبل وفاته إني لاعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان وعليا وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رواه البخاري وبلغ من محبة النبي عليه الصلاه والسلام لعثمان ان زوجه ابنتيه رقيه وام كلثوم واسمعوا لهذا الحوار بين مسلم سني من أهل السنة وبين رجل رافضي خبيث فروى العقيلي وابن عدي بسنديهما عن عباد بن عباد قال أتيت يونس بن خباب وكان رافضيا بمنه وهو يقص يعني يعو يزعم أنه يعو فسألت عن حديث القبر فحدثني به ثم قال إن فيه شيئا قد كتمته المرجئة الفسقة يعني يقصد أهل السنة إيش هذا الشيء اللي في القبر اللي في حوار اللي في فتنة القبر اللي كتمته أهل السنة كتموا وش وش فقلت ما هو؟ قال يعني بعد ما يسأل الإنسان في قبره من ربك؟ ربي الله ومن نبيك؟ نبي محمد وما دينك؟ الاسلام قال يسأل من وليك؟ فيقول ولي علي فقلت ما سمعت بهذا قط؟ فرئ ما؟ كذبة؟ من وين جبت هذا؟ من وين جبته؟ قال من أين أنت؟ قلت من أهل البصرة قال أنتم تحبون عثمان الذي قتل بنتين النبي صلى الله عليه وسلم شوف الفريه من زمان هؤلاء المبتدعه يقعون في الصحابة يتهم عثمان يقول قتل البنتين فقلت له قتل واحدة فلم زوجه الأخرى طيب قتل أول واحده أنت لم تقول قتل البنتين طيب كانت عنده أول واحده وقتلها فلم زوجه الأخرى فبهت يجد جوابا وقال أنت عثماني خبيث يلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهله يحب فاطمة وعليا والحسن والحسين يحب آله فعن علي بن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه قلت بلى قال انها جرت بالرحى يعني الرحى التي تطحن كانت تديرها حتى اثرت في يدها فاطمه رضي الله عنه واستقت بالقربه وحملت حتى اثرت في نحرها يعني في صدرها وكنست البيت حتى اغضرت ثيابها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت يعني يقول علي لفاطمة رحمة بها لو أتيت أباك فسألته خادما من الخدم الذين عنده في السبي يأتي خدم فأتته فاطمة فوجدت عنده حداثا يعني رجالا يتحدثون فرجعت استحيت ورجعت فأتاها النبي عليه الصلاه والسلام من الغد عرف أن لها حاجة فقال ما كان حاجتك فسكتت فاطمة استحيائي فقلت يقول علي أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت بالقرب حتى أثرت في نحرها فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك يعني تطلب منك خادما يقيها حرة ما هي فيه فقال عليه الصلاة والسلام لابنته إذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري أربعا وثلاثين فتلك مئة فهي خير لك من خادم فقالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسول صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والحديث أصل في الصحيحين ويفهم منه حبه عليه الصلاة والسلام لفاطمة وأحالها على الذكر ليكون عوضا لها عن الخادم معناها هذه الأذكار قبل النوم تقوي الجسم تقوي الجسم وتعين على عمل البيت فإذا شكت بعض أخواتنا اليوم من كثرة أعمال البيت فقالت تنظيف وغسيل وكوي وفي رمضان الطبخ والأولاد فوق رأسه وهذا في بطني وهذا يرتضع من ثدي وهؤلاء كالعفاريت والزوج له طلبات أين أذهب وماذا أفعل فنقول لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته هذه الأذكار لتقوي بدنها وتساعد في خدمة البيت والعمل في البيت ولذلك الذكر له قوة في الجسد وليس في القلب فقط سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين قبل النوم وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وفي رواه أبي داود فأخذ بيدها فقبلها وفي البخاري في الأدب المفرد قام إليها فرحب بها وقبلها واجلسها في مجلسه يعني تكريما لها رواه أبدود النساء يظن وهذا صحيح وحبه لعلي رضي الله عنه واضح جدا كما قال سلمة ابن الأكوعة رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب اليهودي اسمه مرحب لا مرحبا به إنه صال النار خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يعني يرفعه ويضعه يرفعه ويضعه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب يعني بالشجاعة وأنهم الفرسان إذا الحروب أقبلت تلهب شاك السلاح يعني تام السلاح جاهز قال فضرب له عمي عامر من المسلمين فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر غمر في غمرات الحروب وشدائدها فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر سيف اليهودي راح وقع في ترس المسلم وذهب عامر يسفل له ويضربه فرجع سيف عامر على عامر قدر الله ارتد سيف عامر على عامر فقطع أكحله فكانت فيها نفسه يعني مات رضي الله عنه مات من هذه الجرح مات قال سلما فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين فإذا من مات في حرب الكفار فهو شهيد ولو مات بسلاح نفسه يمكن يرتد عليه سلاحه يمكن ينفجر فيه سلاحه بلا قصد هذه أمور الحرب فيها مفاجاه فلما كان مساء الليله التي فتحها في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعطين الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسول يفتح الله عليه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلهم يشتهي يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب قالوا يشتكي عينيه يا رسول الله فأرسلني إلى علي يقول سلمه فأتيت علي فجئت به أقودوا وأرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الرايه فقال علي يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا يعني مسلمين قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هي إبل أنفس الأموال عند العرب وخرج مرحب مرة أخرى يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب اقبلت تلهب فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيه بالصاع كيل السندرة ما هي السندرة؟ مكيال واسع معنى أقتل الأعداء قتلا ذريعا وما معنى حيدرة من أسماء الأسد وكانت أم علي رضي الله عنه سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأم أسد بن هشام بن عبد مناف وكان أبو طالب غائبا أبوه فلما قدم سماه عليا وسمي الأسد حيدره لغرضه لأن الحاجر في شغة الغليظ القوي فقوله أني حيدره يعني في الجرأة والقوة والإقدام ومرحب اليهودي مرحب اليهودي قد جاء عنه كان قد رأى في المنام أن اسدا يقتله فذكره علي رضي الله عنه بهذا ليخيفه ويضعف نفسه مرحب هذا كان رأى في المنام أن اسدا يقتله وعلي رضي الله عنه عرف هذا فلما خرج له في القتال قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة حيدرة من أسماء الأسد هذه هي ضربة نفسية كبيرة فضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه وهذه القصة في البخاري ومسلم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب عليه رضي الله عنه من علامات الإيمان ولذلك قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يضغضني إلا منافق فمن عرف علي رضي الله عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له ونصرة علي للإسلام والسوابق التي كانت له في الإسلام لا بد أن يحبه ومعنى فلق الحبه يعني شق النبات وبرأ النسمه النسمه هي الإنسان يعني خلق الإنسان من الناس الذين كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالإضافة لما تقدم الحسن والحسين فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في بعضه الحاجة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشتمل على شيء معه شيء مغطيه مغطيه لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه حسن وحسين على وركيه مغطيهما فقال هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني, أحبهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما رواه الترمذي وحسنه وعن ابي هريره قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى اتى خباء فاطمه عند الباب قال اثم لكع عند باب بيت فاطمه اثم لكع واللكع يطلق على الصغير كما يطلق على اللئيم لكن المراد هنا الاول فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه سخابا فاذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اثم لكع الصغير وين الصغير موجود ولا لا والصغير تأخر يقول الراوي ظننا أنها تغسله وتلبسه سخابا ما هو السخاب من يعرف السخاب ها وش السخاب السخاب في اللغة قلادة من القرنفل أو الياسمين أو المسك والعود فيها طيب تعمل على هيئة السبحة تجعل قلادة للصبيان والبنات الصغار قلادة من القرنفل ولا من الياسمين ولا من الورد ولا من العود ولا فيها اخلاط من الطيب تجعل مثل هيئة السبحة تلبس للولد في العنق يدل على جواز الباسها للصغير في بعض الناس عندهم العادة هذه يضعون هذا في اعناقهم لا ما هي من التمائم التمائم فيها كتابات وحروز هذه ما هي من التمائم وهذه هذه للصغار وهي من الطيب يعني للتطيب وليس لل... للحرز بقصد دفع الضرر ودفع العين ودفع... لا هذه للرائحه الطيبه للتطيب خاصه بالصغار فلم يلبث الحسن أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهم صاحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق لا الحسن اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه رضي الله السلام اللهم اني احب فاحب واحبب من يحبه قال ابو هريره فما كان احد نحب الي من الحسن بن علي بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رواه البخاري ومسلم فهذا يبين حب النبي عليه و والسلام لحفيده ومداعمته له وملاطفته له وتواضعه للاطفال قال النووي وفي الحديث جواز الباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة وتنظيفهم لا سيما عند لقائم أهل الفضل فإذا جاء واحد للبيت يريد الصغير فأمه تنظفه قبل أن يخرج إلى الضيف خصوصا إذا كان من أهل الفضل وعن يعلى بن مره أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم بسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم يساعيه ويحاصره حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله الطرف المنتشر على القفل من وراء وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الاسباط راه الترمذي وابن واجه الصحح الالباني إذن حسين مني وأنا من حسين في الاتحاد والاتصال لأن هذا ابن بنته هذا السبط هذا من ولد الولد لأن الولد في اللغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى وهذا يدل على مكانة الحسين من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان عليه الصلاة السلام يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا رواه البخاري والترمذي ولفظه له وريحانتايا لأن الأولاد يشمون الريحان يشم لماذا سمى الحسن الحسين ريحانتين يشم فشم الأولاد سنة التقبيل والشم شم الولد من السنه وكذلك كان عليه الصلاه والسلام يحب من اقاربه يحب عمه ابي طالب طيب ابو طالب مشرك والدليل على أن النبي عليه الصلاه والسلام كان يحبه حديث او قصه القصه التي نزلت بسبب ايه انك لا تهدي من أحببت. لكن ايش نوع الحب هنا هذه مسألة مهمة جدا أبو طالب كان يحوط وينصر ويدافع عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام محبته لعمه محبة طبعية لا محبة شرعية في محبة طبيعة مثل أنت تحب نوعا من الطعام مثلا فهل محبتك للطعام محبة شرعية تؤجر عليها مثل محبة الصيام؟ محبة الصلاة محبة الأنبياء محبة الصحابة ومحبة القرآن ولا ايش يصير محبتك افرض أنك انت تحب القرع مثلا تحب السمك ما منع محبتك لهذا الطعام محبة طبعية كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعمي كانت محبة طبعية وليست محبة شرعية لان ما يجوز يحبه محبة شرعية وهو كافر ولما حضرت أبا طالب الوفاه يعني دلائلها وعلاماتها جاءه النبي عليه الصلاه والسلام فوجد عنده ابي جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله وكلم اشهد لك بعند الله فقال ابو جهل عبد الله بن ابي اميه يا با طالب اترغب عن مله عبد المطلب هذا ابوك تموت على غير مله عبد المطلب والنبي عليه الصلاه والسلام يعيد عليه وهؤلاء قرناء السوء يعيدون عليه حتى مع الأسف كان آخر ما قاله أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب ومات مات وابى أن يقول لا إله إلا الله فنزلت الآية قال عليه الصلاة والسلام اما والله لا أستغفرني لك ما لم أنه عنك فقال الله إنك لا تهدي من احببت فهذه محبة طبعية ليش لقرابته أو أن يقال إنه كان يحب أن يهتدي وليست المحبة الشرعية طيب قد تكون هناك محبة طبعية وشرعية معا مثل إيش عطوني من الأشخاص من كان يحب عليه الصلاة والسلام طبعا وشرعا فاطمة ابنته حمزة عمه خديجة وعائشة زوجاته لأن إنسان يحب زوجته حبة طبيعية ولكن لأنها مؤمنة يحبها أيضاً محبة شرعية ولذاك لو قال لك واحد إذا أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية فهل يجوز أن يحبها؟ هل يجوز المسلم يحب الكتابية؟ زوجة النصرانيه فتقول المحبة الطبيعيه نعم أم المحبة الشرعيه لا لا وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحب خديجة حتى قالت عائشة مع أن عائشة ما رأت خديجة شف ما رأت خديجة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول ارسلوا بها على أصدقاء خديجة فأغضبته يوما فقلت خديجة وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا مرأة الا خديجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد رزقت حبها ها وفي روايه للبخاري انها كانت وكان لي منها ولد اولاد من اين من خديجه اولاد من خديجه وكانت يعني فاضله وعاقله اوتني وصدقتني وواستني وانفقت علي وأم أولادي كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم كان من جارية ماريه طيب خديجة لها بيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب ولا صخب كما كانت ترعى النبي عليه الصلاة والسلام طيب عائشة أيضا كان لها المنزل العظيمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان الصحابة يتقربون بهداياهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة وهذا سبب أزمة داخل البيت النبوي يعني غيره بقية الزوجات يقول ليش؟ إيش معنى؟ الهدايا ما تجي إلا في يوم عائشة خلي قالت عائشة أن نساء رسول صلى الله عليه وسلم كنا حزبين حديث هذا في البخاري ومسلم فحزب في عائشة وحفصة وصفيه وسودة والحزب الآخر فيه أم سلمة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبا وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فإذا كانت عند أحد هديه يريد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فكلم حزب ام سلمة كلموا رئيسة الحزب من هي رئيسة الحزب أم سلمة هي رئيسة الحزب قلنا لها كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا يعني ما مناسب يا ناس اللي يبغى يهديني يهديني خلق. ما مناسب ما يليق فكلمته أم سلمة فلم يقل لها شيئا فسألنها قالت ما قال لي شيئا فقلن لها فكلمي فكلمته حين دار إليها لما جاه الدور فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقل لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم ياتني وأنا في ثوب امراه إلا عائشة فقالت اتوب الى الله من أذاك يا رسول الله لكن النساء ما تعبنا من المحاولة دعونا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو متجع معي في مرطي تقول عائشة فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلني يسالنك العدل في بنت ابن ابي قحافه وانا ساكته تقول عائشه يعني يطلبنا العدل والمساواه خلاص اللي يبغى يرسل هديه يرسل في اي يوم اللي هو عندها فقال يا بنيه الا تحبين ما احب قالت بلى قال فاحبي هذه على عائشه فقامت فاطمه حين سمعت ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمين فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا فأرسلنا إلى زينب بنت جحش طيب تقول عائشه عن زينب وهي التي كانت تساميني تنافسني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ولم أرى امراه قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به يعني تشتغل وتشتغل حتى تطلع شيء تصدق به وتقرب به إلى الله ما عدا ثوره من حده كانت فيها تسرع منها الفيئه يعني كان عند زينب رضي الله عنها أحيانا سرعة غضب ولكن تفيء ترجع منها بسرعة تهدأ منها بسرعة فذهبت زينب حتى استأذنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في مرطها على الحال التي على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها فقالت يعني زينب يا رسول الله ان ازواجك ارسلن إليك اليك يسالنك العدل في ابنتي ابي قحافه قالت عائشه ثم وقعت بي يعني زينب تنتقد فاستطالت علي قالت عائشه وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارقب طرفه هل يذن لي فيها يعني ارد فلم تبرح زينب حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر قال فتكلمت عائشه ترد على زينب حتى اسكتتها قالت عائشه فلما وقعت بها لم انشبها حتى انحيت عليها يعني سكتها خلاص ولا كلمه افحمتها في الجواب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشه وتبسم وقال انها بنت ابي بكر يعني من كمال فهمها ومتانة عقلها ومن شابها أباه فما ظلم وكان عليه الصلاة والسلام من محبته لها أراد أن يمرض في بيتها لما مات ولما كان في مرض جعل يدور في نساء ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة قالت عائشة فلما كان يومي سكن رواه البخاري سكت عن ذلك القول وعند عائشة كما تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري الرئة الصدر ونحري يعني رأسه كان ما بين النحر والسحر الصدر هنا كان رأسه هنا مات ورأسه ما بين سحري ونحري ونحري جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة رواه البخاري ما هي لما مر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريد رطبة فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقاطت من يده خلاص فلو قلت يعني آخر سنة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت هي السواك فاستوصوا بالسواك خيرا هذه بعض الشخصيات بعض الأشخاص الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحب وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إليه وصلى الله على نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد, نبينا محمد, نبينا محمد